بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أما بعد فقد من الله علينا في هذا اليوم بنصر مبين وفتح عظيم وتمكن المجاهدون الأبطال في سرية القدس من اقتحام مقر شركات النفط الأمريكية الاحتلالية هيلبرتون وتوابعها في مدينة الخبر شرقي جزيرة العرب وقتل المجاهدون وجرحوا عددا من الصليبيين من جنسيات مختلفة منهم أمريكيين سحل أحدهم في شوارع المدينة ومنهم بريطاني مسؤول كبير في احدى الشركات النفطية ومنهم إيطالي تم ذبحه وإهداؤه إلى الحكومة الإيطالية وزعيمها الأخرق المستكبر الذي يتبجح بعدائه للإسلام ومشاركة قواته في حرب المسلمين في العراق وغيرها ومن القتلى كذلك ياباني تم ذبحه وإرساله إلى بني قومه الذين ورطتهم أمريكا في حرب المسلمين لا سيما في العراق ليكون عبرة لغيره وباقي التفاصيل سيتم إيرادها بإذن الله في تقرير إخباري لاحق ينشر في مجلة صوت الجهاد المباركة إن شاء الله وإننا بهذه المناسبة نجدد عزمنا على مواصلة طريق الجهاد وبذل دمائنا فيه إعلاء لكلمة الله ونصرة للمستضعفين من المسلمين الذين تمتهن كرامتهم وتستباح دماؤهم واعراضهم وأموالهم فهاهم في فلسطين في رفح وغزة وجينين وغيرها يذوقون الأمرين ويعانون البلاء من جراء ممارسات اليهود الشنيعة وهاهم في أفغانستان يقاسون الشقاء بعد زوال حكم الأمارة الإسلامية وهاهم في العراق يقتلون ويؤسرون ويعذبون وهاهم أسرانا في قوان تناموا وأبي غريب والحائر والرويس يكبلون بالقيود الثقيلة في أيدي الأنجاس من الكفار وتلفت أن ناشئت من بلاد الإسلام تجد البؤس والشقاء والذل والهوان وكل ذلك يجري بأيدي اليهود والنصارى من الصهاينة والأمريكان ويساعدهم في ذلك بقية دول الصليب المتآمرة كبريطانيا وإيطاليا واستراليا وغيرها ويتواطأ معهم أيضا الحكام المرتدون الخونة الذين ينفذون خطط الغرب الكافر ويسعون في تطبيقها في أقبح صور الخزي والشناعة وأبرز هذه الحكومات العميلة المرتدة هي الحكومة السعودية التي حكمت غير شرع الله وفتحت بلاد الحرمين للصليبيين وسخرت جزيرة العرب وثراتها لخدمة المشروع الصليبي اليهودي العالمي بإقامة القواعد العسكرية الأجنبية وإمداد أمريكا بالنفط بأرخص الأسعار حسب ما يريده أسيادهم حتى لا ينهار اقتصادهم ثم بعد ذلك كله تسخر البلاد والعباد لحماية علوج اليهود والنصارى في جزيرة الإسلام ومهد الرسالة فلأجل أعداد قليلة منهم تسخر طاقات البلاد وتجند الجنود وتحشد الحشود ويقتل خيرة شباب الأمة من المجاهدين ويسجن الآلاف من الموحدين ظلما وعدوانا وكل ذلك يحصل برضاء لأمريكا واليهود إننا في هذا اليوم المبارك نحمد الله أولا واخرا ثم نقول للطواغيت العملاء والله الذي لا يخلف الميعاد إن مدد الجهاد متواصل ومسيرته لا يردها رد ونعاهد الله على السير قدما في درب العزة ولن يثنينا عنه بإذن الله إرجاف المرجفين أو تخاذ المتقاعسين فمصالح عدونا منتشرة كما قال شيخنا أسامة حفظه الله والأقدار بيد الله وكل نفس ذائقة الموت وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وقد تكفل الله بنصر عباده المجاهدين وسيكون هذا العام بإذن الله عام دمار وشؤم على الكافرين وعداء الدين فيا أيها المجرمون ما لكم والله بالمجاهدين من طاقة وما وليكم إلا الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولئن كان أمل عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه الطواغيت أن تستمر حربنا معهم عشرين أو ثلاثين سنة فإنه إذا لأمل قصير وهمة رديئة فإننا والله لا نرى أن تنتهي حربنا معهم حتى يتم الله الأمر لعباده المجاهدين ويطرد الصليبيون من بلاد المسلمين بعد أن يخلفوا أذنابهم فريسة سهلة للمجاهدين لينفذوا فيهم حكم الله وإن فقدوهم البصيرة فإن الله فضلنا بها وعلمنا أن هذا الدين منصور حتى لو قتلنا عن بكرة أبينا وإن راية الجهاد ماضية إلى قيام الساعة وأن الله سيسحق أعدائه جميعا وسترتفع راية الدين وسيظهر أمر الله ولو كره المشركون وليعلموا يقينا أنهم إن أمهلهم الله في جولة أو جولات فإن العاقبة للمتقين فاستعدوا إذا لما يأتيكم وأبشروا بما يسوءكم أنتم وأسيادكم الأمريكان ولن يغني بعضكم عن بعض شيئا أما أنتم أيها الأمريكان فبيننا وبينكم حساب عسير وما زلنا وإياكم في بداية الطريق وبوش او كيري عندنا لا يختلفان وكبرياؤهم المصطنعة ستعود وبالا عليهم واستهتارهم بشباب الإسلام سيرون ثماره المرة جحيما لا يطاق جحيما لا يطاق عليهم وعلى جنودهم ورعاياهم في كل مكان في جزيرة العرب وفي أفغانستان وفي العراق على أيدي أسود الإسلام من الشباب المجاهد الذين أقسموا أن لا يعيشوا أبدا حياة الذل وتعاهدوا على إقامة شرع الله ونشر دينه في الأرض ولو كره الكافرون ولقد وعدناكم أيها الصليبيون وما عهدتم علينا كذبا ولا إخلافا للوعد وكل ذلك فضل من الله وحده ومنة يمن بها على عباده لا حول لنا فيها ولا قوة فانتظروا, فانتظروا البلاء والشقاء والجحيم يا أعداء الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغذاء غالبا واننا نذكر اخواننا المسلمين بما ذكرناهم به سابقا لا ينخدعوا بأباطيل الإعلام السلولي الكاذب الذي يسعى في طمس الحقائق وغمينا زورا وبهتانا بقتل المسلمين وتكفيرهم نعوذ بالله من ذلك وعمليتنا هذه إنما استهدفت الكفار الصليبيين ومن وقف في صفهم من الجنود والعساكر الذين أطاعوا الطواغيث في معصية الله تعالى ولم تتم العملية إلا بعد ترصد دقيق ولله الحمد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم عبد العزيز بن عيسى المقرن أبو هاجر جزيرة العرب قريبا في موقعنا على الأنترنت سرية القدس سرية القدس سرية القدس تسجيل صوتي حي دي عملية سرية سريه في القدس بمدينه الخبر شرق جزيره العرب